ثلاثة استمع إلى الجمل ثم أكمل الفراغات من القائمة كما في المثال أنت سليمان أنا عائشة أنت سهر هو علي هي ريحان